فهذا هو المجلس الشهري الحادية عشر في مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه للإمام تقي الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي وقد وقف بين الحديث وهذا المجلس يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى واربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية وما زلنا في الحديث في مقدمات الحكم التكليفي وتقدم فيما سبق في مجلس الشهر المنصرم إتمام الحديث عن الأحكام التكليفية الخمسة ونتناول في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن الخطاب الوضعي وهو أحد شقي خطاب الشريعة فإنها تنقسم كما تقدم إلى خطاب التكليف وخطاب الوضع ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لما جاء إلى مقدمات الحكم الشرعي وعرف الحكم بقوله مدلول خطاب الشرعي قال ثم إن ورد أي خطاب الشرع بطلب فعل مع جزم فإيجاب أو لا معه فندب أو بطلب ترك معه فتحريم أو لا معه فكراهة أو بتخير فأباحة ثم قال وإلا فوضعي تقدم الحديث عن الخمسة الواجب والمستحب أو المندوب والتحريم والكراهة والإباحة وهذا هو الموضع الذي شرع فيه المصنف رحمه الله للحديث عن خطاب الوضع بأقسامه بعد ما يعرفه ويذكر التقسيمات المتعلقة به سائرين الله التوفيق والسداد والعون والفهم والرشاد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سكرم سكرم اللهم سكرم. اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال ابن النجار الفتوحي في كتابه مختصر التحرير فصل خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع على من معرفا لحكمه قال رحمه الله خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع على من معرفا لحكمه التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله هو للطوفي في البلبل في مختصر الروضة وأورده كذلك ابن اللحام في مختصره في أصول الفقه وعنهما أخذ المصنف رحمه الله هذا التعريف خبر نستفيد من نصب الشارعي على من معرفا لحكمه وقبل الدخول في هذا التعريف وما يتعلق بشرح مفرداته لك أن تتصور ابتداء موقع خطاب الوضع من الخطاب الشرعي لأننا عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فالخطاب الشرعي الذي يأتين من الشريعة قرآنا أو سنة فإنه يأتي متعلقا بأفعال المكلفين لأن خطاب الشريعة إنما جاء لدلالتهم على تحقيق الغرض الذي من أجله يخرقوا وهو عبادة الله فإذا كان كذلك فإن العلماء نظروا في هذا الخطاب الشرعي وقسموه بحسب مقتضاه وما يتضمنه إلى قسمين كبيرين قسم يتضمن تكليفا طلب فعل أو طلب ترك فقالوا هذا تكليف وقسم آخر في خطاب الشريعة هو علامات نصبت معرفة للعباد على امتثال ذلك التكليف فأوجب الله عليك الصلاة وجعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر وغروبها سببا لوجوب صلاة المغرب وهكذا فهذه علامات الذي وضعها هو الشارع ولهذا قلنا عنها إنها حكم شرعي غير أنه لا تكليف فيها الشرع قال لك إذا زالت الشمس أو جبت عليك صلاة الظهر ها هنا هذا الحكم على أمرين. الأمر الأول وجوب صلاة الظهر وهذا تكليفي لأنه يتطلب امتثالا والحكم الثاني الموجود في هذه المسألة أو الأمر الثاني في هذا الحكم هو كون زوال الشمس سببا لانعقاد هذا الوجوب فالذي حدده أيضا هو الشارع من الذي جعل هذا سببا لهذا الشرع إذن هو حكم شرعي لكننا لسنا مكلفين بشيء بإزاء إزالة الشمس عن كبد السماء إنما هي علامة فإذا رأيناها تحققنا الحكم الشرعي فامتثلنا حكم الشرع بأن الزنا موجب للحد قال الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقال أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. كل من الجملتين فيها حكمان شرعيان أحدهما وضعي والثاني تكليفي والسارق والسارقة فاقطعوا الحكم التكليفي هنا ما هو؟ وجوب قطع يد السارق امتثالا لأمر الله والحكم الوضعي أن السرقة سبب لوجوب هذا الحد فحيثما وجب السرقة بوصفها المشروع لانطباق الحكم وجد الحكم من الذي جعل السرقة سببا في قطع اليد الشرع إذن هو حكم شرعي لكنه ليس لنا فيه تكليف التكليف هو في وجوب قطع يد السارق حدا وقل مثل ذلك في قوله والزانية والزان الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلد ما الحكم التكليفي في الآية وجوب إقامة الحد وهو الجلد مئة وما الحكم الوضعي كون الزنا سببا لوجوب ذلك الحد وهكذا ستقول إذن كل حكم شرعي تكليفي يكون معه حكم وضعي وكل حكم وضعي يأتي مرتبطا بحكم تكليفي فهما مرتبطان في الجملة في الجملة هما مرتبطان ولأنهما على هذا الوصف يتناولهما الوصوليون على هذا النحو فبعد الفراغ عن الحكم التكليفي جاء الحديث عن الحكم الوضعي وبيانه فالأحكام الوضعية إما أن تكون أسبابا أو شروطا أو موانع أو علالا فهم يقسمونها في الجملة على هذا النحو كل من السبب والشرط والعلة والمانع هي علامات معرفة خذ مثالا بالصلاة لها شرط وهو الطهارة ولها سبب وهو مثلا زوال الشمس في الظهر ولها مانع وهو الحيض عند المرأة هذه المعاني أمور حددها الشارع من الذي جعل الحيض مانعا للصلاة عند المرأة الشرع هذا حكم وضعي شرعي من الذي جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة الشرع هذا حكم شرعي وضعي من الذي جعل زوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سببا لوجوب الصلوات في تلك الأوقات أيضا هو الشرع فهذه إحكام شرعية مثال آخر بالزكاة الزكاة واجبة لكن الشرع حددها بعلامات لو أن مسلما جديدا علمته أركان الإسلام فقلت له من أركان ديننا وجوب الزكاة فما عرف ماذا يجب عليه في الزكاة قال لك عندي مال لكن ما أدري ماذا أفعل قلت له الشرع علمنا أن الزكاة لا تجب إلا إذا ملكت النصاب هذا سبب عقاد الوجوب لن تجب الزكاة إلا لمن ملك النصاب وشرط وجوب الزكاة إذا ملكت النصاب أن يحول الحول وعليك أن تنتبه أن لا يكون هناك دين يمنع وجوب الزكاة إذن في الزكاة عندي سبب وعندي شرط وعندي مانع فالسبب ملك النصاب والشرط حولان الحول والمانع وجود الدين أي حكم تكليفي حتى يتحقق لا بد فيه من استكمال الأسباب والشروط و الموانع. وانتفاء الموانع فإذا تحققت هذه تحقق الحكم الشرعي يوجد السبب ويستكمل الشرط وينتفي المانع يتحقق الحكم فإن وجد السبب واستكمل الشرط وقام المانع لا يوجد, لا يوجد الحكم وهكذا ستقول في كل هذه المعاني لا بد من استفائها فهذه إذن لا بد من فهمها لفهم الحكم الشرعي من حيث هو حكم أعم من أن يكون تكليفيا أو وضعيا فإذا الأحكام الوضعية أسباب أو شروط أو موانع أو علل ويلحقون بها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة وكل هذا موضع ذكره في كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل فخطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف لن تجد حكما وضعيا إلا ومعه تكليف ولكن لا يلزم العكس قد يوجد تكليف غير ارتباط بحكم وضعي، فهما عموم وخصوص من هذا الوجه من حيث الارتباط. قال المصنف خبر استفيدا. خطاب الوضع خبر، إذا ليس ليس تكليفا، هو خبر، ولهذا بعضهم يسميه خطاب الوضع والإخبار، لأنه لا يشمل إلا على إخبار أن هذا علامة وأن هذا سبب وهذا مانع، فهو مجرد إخبار. استفيد من نصب الشارع على من معرفا يستفاد الحكم الوضعي من خطاب الشارع الذي أفادنا بتنصيب جملة من الأشياء أعلاما معرفة لنا لحكمه كأن الله يقول يا عبادي إذا رأيتم الشمس قد زالت فاعلموا أن الصلاة قد وجبت وإذا ملكتم نصابا في المال أو جبت عليكم الزكاة هذه علامات نصبها الشارع معرفة لحكمه فلأن الشرع وضع أمورا سميناها أسبابا وشروطا وموانع تعرف عندها أحكام الشريعة وأخبرنا بوجود هذه الأحكام أو عند وجود هذه الأمور سمينا هذا النوع من خطاب الشريعة خطاب الوضع أو الإخبار نعم ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة إلا سبب عقوبة أو نقل ملك هذا الفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي قلنا ما الذي يجمع بينهما أنهما خطاب شرعي أو حكم شرعي والذي يفرق بينهما أن ذاك تكليف وهذا إخبار ذاك إنشاء فيه طلب وهذا فيه إخبار هنا ذكر الفوارق بين النوعين قل لا يشترط له تكليف خطاب الوضع لا علاقة له بالتكليف يعني قد يترتب الحكم من جهة خطاب الوضع بغض النظر عن التكليف واستكمال شروطه الواجبة شرعا في الأحكام التكلفية. على سبيل المثال صبي صغير دون سن البلوغ. مات أبوه وورثه مالا يبلغ النصاب ورث عن أبيه مالا كبيرا يبلغ النصاب حال الحول تجب إخراج الزكاة يجب إخراج الزكاة في ماله مع كونه صبيا أو مجنونا ويتولى وليه إخراج الزكاة في ماله فلا يقول قائل كيف تجب الزكاة وهو صبي غير بالغ والصبي غير مكلف أو هذا مجنون والمجنون غير مكلف فنقول لا علاقة لخطاب الوضع بشروط التكليف ما معنى هذا الكلام معناه أن نقول كالتالي وجوب الزكاة ارتبط بسبب هو ملك النصاب ملك النصاب سبب لا علاقة له بني أن يكون مالكه مكلفا أو غير مكلف نحن ننظر إلى انعقاد السبب أليس قد انعقد يعني وجد المال الذي بلغ نصابا تجب الزكاة ولا علاقة لنا بصاحبها فقد يكون صاحبها صغيرا لم يبلغ أو مجنونا غير مكلف تجب الزكاة فيه فلا ينظر في الزكاة في الناحية السبب لا ينظر إلى المكلف بل ينظر إلى المال لأن الزكاة حق فيه فنظرنا إلى السبب ولهذا لا نشترط له التكليف مثال آخر الجنايات قروش الجنايات وقيم المتلفات وضمان المثليات لو أن طفلك الصغير كسر جزاجة سيارة الجيران أو نافذة بيتهم فجئت معتذرا لجارك وتكفلت بإصلاحه أو طالب بحقه فأنت مسؤول أن تتحمل ذلك ولا نقول عفوا هو صبي غير مكلف وأفعاله هدر لا يترتب عليها شيء الشرع أوجب الضمان منعقدا بسبب وهو الإتلاف فحيثما وجد الإتلاف وجب الضمان وجب أداء الحق وجب أرش الجناية إذا كانت هناك جناية فهذه أيضا لا علاقة لها بالتكليف قد يكون الفاعل مجنونا أو صبيا فنحن نتكفل بأداء ما يترتب على ذلك لأننا ننظر إلى كونها أسبابا والأسباب من خطاب الوضع والوضع لا علاقة له بالتكليف فلا يشترط في خطاب الوضع التكليف. يعني قد تنعقد الأحكام قد تنعقد الأحكام لانعقاد أسبابها ولو لم يتوفر فيها شرط التكليف المطلوب هناك في خطاب التكليف ولا إشكال ولا تناقض لأن نقول الحكم هنا وجب لانعقاد السبب وليس لاستكمال شروط التكليف عند صاحبها قال لا يشترط له تكليف ولا كسب في أحكام التكليف الخمسة هناك العبد مطالب بعمل يكسبه يمتثل به فيصلي مثلا ويحج هنا لا يشترط في احكام الوضع وجود التكليف كما قلت لك مثل زوال الشمس وملك النصاب لا كسب فيها يعني هل يقال لك الزكاة واجبة فسألتني متى تجب الزكاة قلت لك إذا ملكت النصاب هل يجب عليك أن تسعى وتعمل وتدخر المال وتحفظه حتى تبلغ النصاب من أجل أداء الزكاة ما يشترط له كسب لا يشترط منك فعل شيء لينعقد السبب أو ليحصل الشرط أو لدفع المانع هذا لسنا مخاطبين به فلا يتعلق به كسب قال ولا علم يعني قد يقع الحكم التكريفي من غير من يعلم من غير عالم فيقع الحكم ويرتبط بالنائم وهو نائم نائم انقلب وهو نائم على مال شخص فأتلفه على جواله على طعامه فأفسده نفس الكلام قلنا هذا إطلاف يتعلق بوجود سببه فتجب فيه ما وجب شرعا وهو الضمان مثلا وأرش الجناية إن كان جنايا وكذلك الجاهل يضمن ما يفعله يعذر بجهله فلا يأثم لكن عذرناه لأنه جاهل ثم نقول له لا يترتب عليك شيء بلى فهذه كلها مما يخالف فيها الحكم التكليفي الحكم الوضعي في الحكم التكليفي نشترط التكليف ونشترط العلم وهذا كله لا يشترط في خطاب الوضع قال ولا قدرة كالدابة مثلا يضمن إطلافها ولا ينسب إليها قدرة على الفعل بأنها قصدته فمثلا صاحب الدابة إذا جنت دابته فأكلت زرعا لصاحب مزرعة أو وطئت شيئا من ماله فأتلفته وجب على صاحبها أيضا ضمانها ولا علاقة بالدابة لا بتكليف ولا بقدرة لكن الحكم عقد لانعقاد سببه استثنى من هذا الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي استثنى شيئين قال سبب العقوبة ونقل الملك فإنها يشترط فيها العلم والقدرة أسباب العقوبات ونقل الأملاك أما أسباب العقوبات مثلا لا تجب العقوبة مثل القصاص إلا بعمد ولهذا فإن القتل إن لم يكن عمدا لم يتحقق القصاص وانتقلنا إلى الديا إن كان قتلا خطأا وقبل قليل نحن نقول هذا من خطاب الوضع يعني ما سبب القصاص وجود القتل العمد فإن قتل من غير عمد فلا قصاص فإذا السبب هنا هو القتل العمد العدوان مجرد القتل سبب وحده قائم بذاته لكننا نشترط له أن يكون عمدا فهذا من خطاب الوضع لكنه اشترطنا فيه ما يشترط في التكليف وهو أن يكون قادرا عالما وكذلك قل مثلا المكره على الزنا فإنه وجد منه السبب الذي ينعقد به حكم الحد وجوب الحد لكنه دفع عنه لأنه لم يتحقق فيه اشتراط القدرة التي أنشأها برغبة وعمد وقصد فيدفع عنه ذلك فهذا مما يستثنى لأن عطينا قاعدة خطاب الوضع لا يشترط فيه علم ولا كسب ولا قدرة ولا تكليف ثم قلنا إلا أسباب العقوبات ونقل الأملاك فأسباب العقوبات لا بد أن يكون صاحبها عاليما عامدا فلهذا لم يجب القصاص في قتل خطأا ولا في الزنا إكراها وكذلك في أسباب نقل الملك مثل البيع والهبة ونحوها من التصرفات التي تنقل بها الأملاك من ذمة إلى ذمة فإنها لا تنعقد إلا بعلم وقدرة فماذا لو باع من باع أو وهب من وهب بلفظ ونحن نقول في العقود في البيع تنعقد بألفاظ قال بعتك لكنه دفظ بها أعجمي لا يدري ما لفظ البيع ولا معناه فقاله لا يقصده أو عربي بين أعاجم فقال لفظتهم بلغتهم التي ينعقد بها البيع وهو لا يقصد معناها ولا يدري لم ينعقد هناك مع أن نقول إنها أسباب يعني إن وجد القبول والإيجاب بين المتعاقدين إن عقد البيع أو النكاح لكنه قالها ما يدري فنقول لا نحن قلنا في خطاب الوضع لا نشترط علما ولا قدرة إذن يتم البيع أو النكاح نقول هذا مستثنى أسباب العقوبات ونقل الملك نشترط فيه ما نشترطه في خطاب التكليف العلم والقدرة ولا يعذر فيها وهذا لأنها تترتب عليها أحكام عظام فأسباب العقوبات تترتب عليها عقوبات قصاص وحد والشرع يراعي في ذلك مصلحة المكلفين لئلا يقعوا في حرج، وكذلك نقل الملك يتفوت فيه يترتب فيه فوات ملك وانتقاله من ذمة إلى ذمة، فراع الشرع فيه أيضا مصلحة المكلفين. نعم. وأقسامه علة وسبب وشرط ومانع. أقسام ماذا؟ أقسام, الوضع أقسام خطاب الوضع علة وسبب وشرط ومانع. كثير من الوصوريين يجعلون خطاب الوضع ثلاثة أنواع سببا وشرطا ومانعا وإدراج العلة معها في التقسيم يفعله بعض الأصوليين وإلا فالأكثر يقتصر على الثلاثة إدراج العلة في الأحكام الوضعية فيه خلاف بين الأصوليين وكثير من كتب الأصول إذا فتحت على خطاب الوضع لن تجد ذكرا للعلة ولا يذكرونها إلا أين؟ إلا في القياس في أركان القياس وهناك يفيضون الحديث عن العلة وتعريفها ومحترزاتها وأنواعها. المصنفون رحمه الله تعالى تابع الموفق ابن قدامة والطوفية صاحب المختصر وابن قاضي الجبل، فهم ممن أدرج العلة ضمن الأحكام الوضعية وهو مسلك لبعض الأصوليين ثم الآن سيبدأ في ذكر هذه الأحكام الوضعية واحدا بعد واحد يبدأ بالتعريف وباستعمالاتها في اصطلاح أهل العلم وبعض مسائلها وربما تطرق إلى تقسيمات تتعلق بكل واحد من هذه الأربعة نعم والعلة أصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال يعني الطبيعي العلة أصلا بدأ بالعلة وهي أول أقسام خطام الوضع العلة أصلا profesORI نعم في أصل الوضع اللغوي العلة أصلا يعني في أصل الوضع اللغوي عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي العلة هي المرض في اللغة علة الشيء مرضه فقال فلان عليل أي مريض واعتل أي مرض والعلة سميت مرضا لهذا التعريف عرض موجب لخروج البدن الحيواني عرض فهي ليست أصفا لازما إنما يزول ويعرض ويأتي ويذهب موجب لخروج البدن الحيواني يحترز عن النبات والجماد فإنما يصيبها من أسقام لا تسمى أمراضا أو علالا عن الاعتدال الطبيعي يشير إلى حقيقة المزاج والأطباء الأوائل والحكماء السابقون يقولون العلة الطب المزاج الطبيعي هو الذي تعتدل فيه العناصر الأربعة الموجودة في الإنسان فإن غلبت واحدة عن الأخرى اعتل فيقول إذا خرج عن الاعتدال الطبيعي أصبح معتلا هذا في أصل اللغة لمعنى العلة ثم استعيرت أقلا لما أوجب حكما أقليا لذاته ككسر لانكساب ذكر الآن معنى العلة في الاصطلاح العقلي والاصطلاح الشرعي العلة العقلية ما أوجبت حكمها لذاته كالكسر مع الانكسار إن وجدت زجاجة مكسورة ما الذي أوجب هذا الكسر ما الذي أوجب هذا الانكسار قال وجود كسر من كسرت القارورة إلا بكسر حصل لها فرماها شخص أو ضربها بشيء فانكسرت الطاولة المكسورة من كسرت وحدها وقع عليها شيء ثقيل فكسرها إذن حصل الانكسار بسبب كسر فالكسر علة الانكسار أو إن سئلت ما علة انكسار الطاولة أو الزجاجة فتقول الكسر الذي حصل لها فالكسر علة للانكسار هذا حكم عقلي يعني من دخل فوجد شيئا مكسورا لن يتبادر إلى ذهنه أنه شيء حصل لذاته من غير علة موجبة، مثل التسويد مع السواد إن وجدت ورقة بيضاء أو صفحة أو ثوبا وجدت فيه لون سواد قد تلطخ به ما حصل السواد إلا لعلة ما هي العلة؟ يعني فعل توجه بتلوين هذا البياض بالأسود فالتسويد علة للسواد والكسر علة للانكسار وهكذا هذه علل عقلية بمعنى أنها أوجب حكما عقليا لذاته نعم ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله نعم لما انتهى من المعنى المستعار للعلة العقلية انتقل إلى العلة في الاصطلاح الشرعي وذكر لها ثلاثة معاني العلة في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء عند الأصوليين يتداولون مصطلح العلة بأحد ثلاثة معاني وبدأ بها من المعنى الكامل ثم إلى ما نقص شيئا فشيئا المعنى الكامل للعلة في أحد اصطلاحات العلماء في الشريعة قال لما أوجب حكما شرعيا لا محالة إيش يعني لا محالة؟ يعني لا يتخلف عنه الحكم وهنا ستلتفت إلى معنى علة بأكثر من مجرد السبب المقتضي ستلتفت إلى ماذا؟ إلى استكمال جميع الجوانب التي يترتب بها الحكم فلا بد إذن من مقتضِل للحكم، ولا بد من شرط للحكم، ولا بد من محل للحكم وأهل للحكم. دعنا نقول استجماع جميع جوانب تحقق الحكم الشرعي، فمجموع ذلك يسمى علة. هذا في أحد الاصطلاحات والاستعمالات عند علماء الشريعة لمصطلح العلة. قال لما أوجب حكما شرعيا لا محالة. يعني لا محالة يعني لابد إذا وجدت هذه الأسباء مجتمعة وجد الحكم لا محالة ثم قال وهو المركب من مقتضيه مقتضي ماذا؟ الحكم وشرطه شرط الحكم ومحله محل الحكم وأهله المقتضي للحكم في مثال نتضح لك به وجوب الصلاة حكم شرعي طيب متى تكون الصلاة واجبة على زيد بعينه؟ حتى تقول هنا لا محال قد وجبت الصلاة وجوب المقتضي أمر الشارع وجود شرطه أهلية المصلي أن يكون عاقلا بالغا وجود المحل وهو الصلاة وجود الأهل وهو المصلي هذا العبد المكلف عندئذ ستقول الصلاة تحققت فيها علة موجبة للحكمة ووجوب الصلاة المجموع المركب من المقتضي والشرط والمحل والأهل هذا أحد الاصطلاحات قال المصنف رحمه الله مقتضيه وشرطه ومحله وأهله الموفق ابن قدام رحمه الله يرى أنه لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل وأن مجموعة ذلك يسمى علة المقتضي والشرط والمحل والأهل مجموع ذلك يسمى علة أما الأهل والمحل فيراها وصفان من أوصاف العلة وليس جزءا منها والطوفي رحمه الله ناقش في ذلك وقال الأول أن يقال هما يعني أهل الحكم ومحل الحكم أن يقال هما ركنان من أركانها لأنه قد ثبت أنهما جزآن من أجزائها وركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته طيب لما نقول علة الشيء مقتضي الحكم إيش نقصد بالمقتضي؟ المعنى الطالب له ممتاز ونقول أهله من أهله؟ المخاطب المخاطب بالحكم ومحله ما هو؟ متعلق الحكم ما تعلق به وشرطه المعروف الذي نذكره في كل حكم على حدة له شرطه الخاص به فمجموع هذه الأربعة يسمى علة في الاصطلاح الأول هذا أولها نعم ولمقتضيه هذا المعنى الشرعي الثاني لمقتضيه فقط قلنا المعنى الأول في الاصطلاح الشرعي المستعمل ها المجموع المكوم من المقتضي والشرط والمحل والأهل المعنى الثاني أقل أن العلة ما هي المقتضي فقط ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرط وإن تخلف ما هو الحكم يعني الاصطلاح الثاني لعلماء الشريعة في استعمال مصطلح العلة إطلاقه على المقتضي الحكمي قال وإن تخلف الحكم يعني فقط يطلقون مصطلح العلة على مقتضى الحكم وإن لم وإن لم يتحقق الحكم ليش ما تحقق إما لفوات شرط أو وجود مانع لكن مع ذلك نسمي ذلك الشيء علة مثال اليمين اليمين مقتضي لوجوب الكفارة تسمى علة طيب هل كل من حلف يمينا وجبت عليه الكفارة نقول اليمين هي المقتضي للكفارة لكن متى تجب الكفارة بوجود شرطها ما هو الحنث عندما يخالف ما حلف عليه فإذا اليمين علة مقتضية للكفارة لكن الكفارة مرتبطة بشرط وهو الحنث فيها والحلف سبب مقتض للكفارة فيسمى علة لاحظ معي نقول ما علة الكفارة لا الحنث شرط نقول الحلف الحلف هو السبب الذي ينعقد به لكنه ليس مباشرا متوقف على شرط هو الحنث فهذا أحد الاصطلاحات يطلق مصطلح العل على السبب المقتضي للحكم وحده وإن تخلف الحكم يعني ما تحققت وجوب الكفارة إما لأن الشرط ما تحقق أو لأن عن وجده مثال القتل العمد علة لوجوب القصاص طيب وقد يتخلف الحكم لوجود مانع مثل الأبو أن يكون القاتل أبا فمع كونه قتل عمدا عدوانا لكن الحكم ما تحقق أو تخلف لوجود مانع ألسنا نسمي القتل هنا علة للقصاص إذن أنا سأسميه علة وإن لم يتحقق الحكم هذا اصطلاح بينما قلنا في الاصطلاح الأول ما ترتب عليه الحكم لا محالة فإن تخلف ما سميناه علة من المجموع المركب في الاصطلاح الثاني نطلق العلة على المقتضي للحكم وإن تخلف طيب قلنا مثال بالقتل العمد العدوان قد يتخلف الحكم وهو وجوب القصاص لوجود مالع وهو الأبوة مثلا أو لفوات شرط كالمكافأة مثلا في قتل العبد أو الكافر فلا يقتل به الحر مع أنه وجد المعنى المقتضي وهو القتل العمد العدوان لكنه تخلف الحكم وهو وجوب القصاص لما لفوات شرط المانع الأبوة هنا لفوات الشرط وهو المكافأة بين القاتل والمقتول فكون المقتول عبدا أو كافرا لا يتحقق معه وجوب القصاص الاصطلاح الثاني إذن للعلة هو المقتضي للحكم وإن تخلف الحكم لماذا يتخلف مع وجود المقتضي لفوات شرط أو لوجود مانع فلا ينعقد الحكم هذا الاصطلاح الثاني ويبقى الثالث وللحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كما شبق سفر لقصر وفطر وكدين وأبوة لمنع زكات وقصاص الاصطلاح الثالث للعلة في تداول أهل العلم أن تطلق العلة بإزاء الحكمة ما الحكمة قال هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم هذا اصطلاح ثالث يقال مثلا المشقة, المشقة في السفر هي علة قصر الصلاة للمسافر ايش العلة هنا؟ ماذا أريد بالعلة؟ الحكمة يعني المعنى الذي ربط الشارع به هذا الحكم لمناسبته إياه فنقول مثلا ما علة الفطر في رمضان للمسافر؟ هذا الاصطلاح لو قلت السفر أنت قصدت العلة وصفا ظاهرا منضبطا يقولون العلة في السفر العلة في ترخيص المسافر بالفطر والقصد هي السفر وما لماذا كان السفر علة للمشقة فالحكمة هي المشقة تطلق يطلق عليها الحكمة وتطلق العلة على الحكمة أيضا هذا اصطلاح يعني ربما استعمل الفقهاء أو الأصوليون مصطلح العلة يريدون, يريدون به الحكمة فما يقول حكمة الشيء قل علته يتكلم مثلا أنه يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية ويجوز له الفطر في رمضان ثم يقول لك وعلة ذلك المشقة إيش اقصد بالعلة هنا؟ الحكمة مع أن العلة بالاصطلاح الأدق هي لكن الوصف هنا معنى مناسب نشأ عنه الحكم قال كمشقة سفر لقصر وفطر قصر الصلاة والفطر في صيام رمضان ومثل أيضا فقال وكدين وأبوة بمنع زكاة وقصاص الدين مانع للزكاة والأبوة مانع من القصاص كلاهما يصدق عليه أنه معنى مناسب ينشأ عنه الحكم هذه المعاني المناسبة كما مر في مشقة السفر كذلك الشأن في الدين فإن الدين معنى مناسب ينشأ عنه الحكم وهو عدم وجوب الزكاة فإن الزكاة وجبت في مال الغني مواساة للفقير فإن كان صاحب المال وربه عليه دين يستغرق النصاب فإنه لا يناسب أن يكون وجوب الزكاة مع قيام الدين به فكان الدين وصفا مانعا وكذلك الأبوة في القصاص كما يقول الفقهاء لأنه لا يناسب أن يكون القصاص وهو إزالة الحياة متوجها إلى من كان سببا في وجود الحياة بالنسبة للمقتول فهذا معنى قوله معنى مناسب ينشأ عنه الحكم نعم والسبب لغة ما توصل به إلى غيره لما فرغ من العلة وعرفها لغة واستعارتها عقلا لمعنى واستعارتها شرعا لثلاثة معاني انتقل إلى السبب قال السبب لغة ما توصل به إلى غيره ولهذا يسمون الحبل سبب والطريق سبب قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ما السبب هنا؟ الحبل فيسمى الحبل سببا ويسمى الطريق سببا فما يتوصل به إلى غيره في اللغة يسمى سببا نعم وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به بهذا التعريف سيعرف كل من السبب والشرط والمانع بهذا الـ بهذا الـ بهذه الصياغة ما يلزم منه كذا ومن عدمه كذا ويعرفه غيره من الأصوليين بقولهم وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي لكن هذا التعريف يشمل السبب وغيره وصف ظاهر منضبط دل الشرع على كونه معرفا لحكم شرعي هنا قال المصنف ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به لو ضربنا مثالا بملك النصاب في الزكاة ملك النصاب سبب يلزم من وجوده الوجود يلزم من وجود النصاب وجوب الزكاة فيلزم من وجوده وجود الحكم قال ومن عدمه العدم من لم يملك نصابا لا تجب الزكاة مثال في الصلاة يجب عند طلوع الفجر وجوب صلاة الفجر فطلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر وزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وهكذا فيلزم من وجود السبب الذي هو زوال الشمس وطلوع الفجر وجوب الحكم وهو صلاة الفجر وصلاة الظهر ويلزم من عدمه العدم، ما زالت الشمس إذا لا تجب الصلاة الظهر لم يطلع الفجر اذا لم تجب صلاة الفجر وهكذا قال ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فقوله ما يلزم من وجوده الوجود احتراز من الشرط لان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود مثل الطهارة فيانها شرط لصحة الصلاة هل يلزم من وجود الطهارة ان تصلي لا ان تجب الصلاة لا ما تجب قد يتطهر في غير وقت صلاة يريد أن يكون طاهرا. لكن السبب إذا وجد يجب وجود الحكم تبعا له فهذا القيد إخراج للشر وقوله ومن عدمه العدم احتراز من المانع فإن المانع يلزم من وجوده العدم وهذا يلزم من عدمه العدم والعكس في المانع يلزم من عدمه الوجود فالمانع بعكسه تماما هذا احتراز من المانع قولهم في آخر التعريف لذاته قيد يريدونه في كل من التعريف السبب والشرط والمانع ويريدون به ما لو اقترن المعرف سواء كان سببا أو شرطا أو مانعا بغيره من الأحكام الوضعية فيؤثر على الحكم كيف يعني قلنا في السبب هنا يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم طيب ماذا لو زالت الشمس وقلنا تجب صلاة الظهر وجدنا مكلفا لم تجب عليه صلاة الظهر لوجود مانع, لوجود مانع وهو كون المرأة حائضا مثلا إذا لو طبقت التعريف زالت الشمس يلزم من وجود السبب وجود الحكم وهو وجوب صلاة الظهر ويلزم من عدمه العدم طيب طبقنا التعريف ووجدنا المرأة هذه وقلنا لا تجب عليها الصلاة إذن انخرم تعريف السبب حتى يبقى مستقيما أضفنا لذاته يعني قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم ولكن ليس لذاته بل لسبب آخر لأمر آخر لغيره فيقويرون هنا لذاته يخرج ما لو اقترن السبب بفقدان الشرط يعني مثلا لم تتحقق الطهارة ولم تتحقق مثلا بعض الشروط الأخرى كي النجاسة وستر العورة فلا يمكن الامتثال بوجوب الحكم أو لوجوب مانع كما قلنا كما لو كان دين موجود يمنع من الزكاة أو حيض يمنع من الصلاة فقوله لذاته احتراز عن اقتران السبب بوجود مانع فيؤثر عليه أو فوات شرط يؤثر عليه كذلك قوله فيوجد الحكم عنده لا به هل زوال الشمس هو الذي أوجب صلاة الظهر لا هل الحكم جوب الصلاة وجب بالسبب أو عند السبب عند لأن السبب معرف وليس هو وليس هو الموجب أو المقتضي للحكم فيقولون فيوجد الحكم عنده لا به نعم ويراد به ما يقابل المباشرة يراد به الآن بدأ يعرض لك اصطلاحات السبب واستعمالاتها في لسان أهل العلم فقهاء وأصوليين وأيضا لها إطلاقات أربعة يطلقون السبب بأربعة معاني انتبه إليها حتى لا يترتب إشكال لو وجدتهم تارة يستعملون السبب بهذا المعنى وتارة بهذا المعنى أوقفك على الاستعمالات الاصطلاحية لمصطلح السبب ويراد به ويراد به, ويراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع ترضية فأول سبب وثان علّة شخص حفر حفرة وآخر ألقى إنسانا فيها فمات هل يحمل الضمان في موت الملقى في الحفرة على من حفرها أو على من ألقاه فيها على من ألقاه والذي ألقاه لو لم تكن حفرة ما ألقاه صح يقولون هنا هنا سبب وهنا مباشر فالسبب حفر الحفرة والمباشر هو الإلقاء فيها والقاعدة عندهم إذا اجتمع السبب مع المباشر يحال الحكم على المباشر لأنه أقرب إلا إذا تعذر شخص ألقى إنسانا من شاهق فتلقاه إنسان وهو يهوي في الهواء بسيف فقده نصفين فقتله وهو لو تركه يلقى على الأرض سيموت لكنه في الهواء تلقاه برصاصة فمن يكون الجاني المباشر الذي قتله وهو ملقى في الهواء، فمع أنه لو تركه يصل الأرض لمات، فيتحمل الملق السبب. القاعدة إذا اجتمع سبب ومباشر يحال الحكم على المباشر. قال إلا إذا كان يتعذر إحالة الحكم على المباشر لعدم أهليته. ألقاه في البحر فلتقمه الحوت. لن تحمل الحوتة. جناية لأنه غير مكلف فيكون هنا السبب مع وجود المباشر لأن المباشر لا يمكن لحالة عليه فأحلناه على السبب إذن هذا أول اصطلاحات السبب ما يقابل المباشرة. المباشرة كحفر بئر مع تردية فأول سبب ما الأول؟ الحفر والثاني العلة الذي هي التردي والإلقاء فالتردية العلة سميناها المباشرة والحفر سميناه سبب هذا الاصطلاح الأول ما يقابل المباشرة نعم. وعلة العلة كرمي هو سبب لقتل وعلة للإصابة التي هي علة, الز... علة الزهوق علة العلة هذا الاصطلاح الثاني للسبب شخص رمى سهما فأصاب إنسانا فكانت الإصابة سببا لزهوق روحه الآن لو قلت لك ما سبب خروج روحه تقول سهم أصابه طيب ما سبب إصابة السهم له الرمي الذي رمّه فعندي علة لزهوق الروح وهي الإصابة وعندي علة لهذه الإصابة وهي الرمي فما علاقة الرمي بخروج الروح هي علة العلة إذن هي مرحلتان خرجت روحه أو زهقت روحه بسبب الإصابة فالإصابة علة لزهوك الروح والرمي كان سببا للإصابة فالرمي هو علة علة زهوك الروح لأن الرمي علة للإصابة والإصابة علة لزهوك الروح فهذا اصطلاح ثاني فيقولون ها الرمي هنا علة, علة إيه بس نحن تكلم على السبب. فيقولون في الاصطلاح هنا سبب زهوق روحي هو الرمي فيحال الحكم عليه لأنه هو السبب فيقول قائل لا ليس هو السبب السبب الإصابة فيقال هو علة العلة وأحد اصطلاحات الفقهاء والأصوليين في استعمال السبب ما كان علة العلة نعم والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حمل هذا الاصطلاح حمل الثالث العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول هذا الذي سميناه السبب في انعقاد الحكم قال هنا العلة الشرعية أيضا التي سبقت معنا هناك المقتضي للحكم وإن تخلف لمانع. هناك يسمى علة وهنا يسمى سببا لا تقول هذا الطراب في اصطلاح العلماء والآن يوقفك على استعمالات لهذه الاصطلاحات استعملون هذا تارة بهذا المعنى وتارة بذاك المعنى إذا من اصطلاحات السبب التي نقول مثلا في وجوب الزكاة نقول لا تجب الزكاة إلا بوجود سببها ما سببها قال وجود النصاب ملك النصاب قلنا الشرط أن يحول عليه الحول فانظر كيف ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وحوالان الحول شرط للوجوب فإذا الزكاة الواجبة متوقفة على سبب وشرط ما السبب؟ النصاب ملك النصاب ما الشرط حولان, حولان الحول اليمين وترتب الكفارة عليها لها سبب وشرط ما السبب الحلف وما الشرط الحنث فيوجد الحكم وهو الكفارة إذا وجد السبب و... والشرط ما السبب الحلف وما الشرط الحنث فتجب الكفارة بشرط انتفاء المانع طيب فنقول في كل حكم هكذا وجود سببه واستفاء شرطه وانتفاء مانعه فهنا أحد اصطلاحات السبب وهو العلة الشرعية بدون شرطها سبب وحده كسبب وجوب الزكاة سبب وجوب القصاص سبب وجوب الزكاة الصلاة وسائر الاحكام فإن لها أسبابا تنعقد بها قال كان صاب بدون حول ومن هنا تجدون الخلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة في ترتب الحكم بين انعقاد السبب وتخلف الشرط في الكفارة مثلا في كفارة اليمين قلنا ما سببها الحلف وما شرطها الحنث هل يجوز إخراج كفارة اليمين قبل الحنث شخص حلف ونوى, ونوى أن يخالف يمينه واستفت فقالوا عليك كفارة السؤال يخالف يمينه ثم يكفر أو يكفر ثم يخالف على القاعدة أنه لا بد من السبب معه مع الشرط طيب فإذا أطعم عشرة مساكين قبل أن يحنث قالوا هذه صدقة تقبلها الله لكنك إذا خلفت عليك الكفارة طيب والعشر الذين أطعمتهم قالوا أديت الحكم قبل انعقاده لأن الشرط لم يتحقق والخلاف المذهبي هنا بين المذاهب الأربعة في هذه المسألة ويترتب عليها مسألة كفارة اليمين ويترتب عليها جواز ذبح هدي التمتع قبل الصعود إلى عرفة لأن السبب عقد وهو الإحرام والشرط لم يتحقق وهو الدخول أو الإحرام بالحج يوم عرفة وعندهم هذا الخلاف في مسائل مردها إلى تأصيل هذه القضية نحن نقول السبب طبع هم مجمعون على أمرين أن السبب أن الحكم لا ينعقد قبل السبب، الحكم ما ينعقد قبل السبب، وأنه ينعقد اتفاقا بعد السبب والشرط، فهم قبلهما متفقان متفقون على عدم انعقاد الحكم وبعدهما متفقون على انعقاد الحكم. أين الخلاف في المنتصف؟ إذا عقد السبب ولم يتحقق الشرط؟ فمنهم من غلب جانب السبب لأنه المقتضي فأجاز ومنهم من غلب استكمال الجانبين فمنع من انعقاد الحكم وقال لا يفي حتى يتحقق الشرط ولهذا أمثلة وتطبيقات فلو قال قائل أنا سأخرج من مالي صدقة فقال سأطعم مئة مسكين قالوا له ما هذا قال هذا يعني دفع مقدم على أن لو حنثت مرة واثنين وثلاثة يكون عندي رصيد قد أطعمت ستين مسكينا فلو حصل حنث سأخصمه من ذلك هذا باتفاق أنه لا يقع لا يقع كفارة اليمين ليش لعدم انعقاد السبب نعم وهو الحلف فأما إذا عقد السبب ولم يقع الشرط فهذا الخلف إذن هذا اصطلاح ثاني العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول ناقشوا قضية إخراج الزكاة قبل حولان الحول وتقديم الزكاة عاما وعامين قالوا هذا دليل على أن الحكم قد يقدم لانعقاد سببه ولو لم يتحقق شرطه والدليل فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تقديم الزكاة قبل موعدها وبسط هذا فقها يطول نعم وكاملة وهو وقتي لا وكاملة انتهى الكلام هذا الاصطلاح الرابع للعلة ما الأول عفوا هذا الصلاح الرابع السبب ما الأول ما يقابل, ما يقابل المباشرة. المباشرة والثاني علة العلة والثالث العلة, العلة الشرعية بدون شرطها الرابع كاملة. العلة الكاملة ما الكاملة التي انعقاد السبب واستفاء الشرط كاملة المقتضي والشرط والمحل نفس الصلاح الأول هناك في العلة ما أوجب حكمه الشرعي لا محالة إذا هنا عندما نستجمع ما ينعقد به الحكم شرعا مقتضي ومحل وأهل وعلة تارة يسمونه علة وتارة يسمونه سببا فيطلق بالترادف أحيانا بين السبب والعلة في المعنى الشرعي الكامل مقتضي وحكم وأهل ومحل فهذا أيضا اصطلاح لكنه يكثر ويقل بحسب كثرته وتفاوته في استعمال العلماء انتهت أربع اصطلاحات للسبب نعم وهو وقتي كزوال لظهر ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم ختم مسألة السبب بالكلام على أقسام السبب السبب قسمان قسم لا يستلزم حكمة باعثة وقسم يستلزم حكمة باعثة التقسيم هذا فني يعني فقط أن تعرف أنواع السبب ولا يترتب عليه حكم ولا خلاف فقهي بهذا التقسيم إنما هو يعني مجرد أن تتبين أنواعه وماذا يفرق بين سبب وسبب قال السبب وقتي ومعنوي والفرق بينهما أن السبب الوقتي لا يرتبط بحكمة توقفك على مقصد الشارع يعني مثلا أن نقول إن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر هل ثمت معنى مناسب بين زوال الشمس وإيجاد صلاة الظهر ما في معنى متعقل هذا حكم تعبدي نسميه سببا وقتيا سبب ارتبط بوقت لا علاقة له بحكمة باعثة النوع الثاني سبب معنوي ونقصد بالمعنوي أن ثمت معنى فيه ها يوقفك على الحكمة الباعثة فيجعل بين السبب والحكم شيئا من الترابط والمعنى اللائم والمناسب له يستلزم حكمة باعثة قال كإسكار لتحريم وأنت تلحظ أن هنا استعمال لمعنى العلة وأننا قلنا قبل قليل أن من إطلاقات السبب العلة فنقول الإسكار علة التحريم أو تقول سبب التحريم هل هذا السبب هنا؟ يستلزم حكمة أو يتضمن حكمة الجواب نعم إذا هو سبب معنوي والسبب المعنوي يكثر إطلاق العلة عليه أكثر من السبب الوقت مرة أخرى غالب إطلاقات السبب في اصطلحات الأصوليين هي على السبب الوقت مثل ملك النصاب سبب لكن ما يتعلق بمعنى ملائم يسمونه سببا معنويا وهي أحيانا يطلقون عليها العلة يعني مثلا ملك النصاب ليس سببا وقتيا يستلزم حكمة باعثة يعني الزكاة إخراج حق في المال يناسب في معناه الملائم أن يكون مالك المال مال يملك قدرا فائضا عن حاجته فاشترطت الشريعة ملك نصاب فمن لم يملكه لا تجب عليه الزكاة فالسبب المعنوي هو الأكثر إطلاقا عليه بمعنى العلة أكثر من السبب الوقت تم كلام المصنف عن السبب ننتقل إلى الثالث والأخير في مجلس اليوم وهو الشرط والشرط لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته نعم قال الشرط لغة العلامه ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها يعني علاماتها وبعض المعاجم اللغوية يفرق بين الشرط والشراط بالفتح فيجعلون العلامه هي بفتح الراء الشرط والجمع أشراط وأما الشرط بالسكون يقول الجوهري في الصحاح الشرط بالسكون معروف وبالتحريك العلامة وأشراط الساعة علاماتها وبعضهم يذهب إلى أن الشرط بالسكون هو تخفيف من الشرط لتوالي الفتحات الثلاث فإن العرب تميل إلى التخفف فسكنوا الوسط فيقولون الشرط يعني هو شيء من الترجيح التسوية بين شرط وشرط والأمر فيه يسير شرعا على غرار تعريفنا للسبب ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته طيب قلنا هناك في السبب ما يلزم من وجوده وجود وهنا قال ما يلزم من عدمه العدم احتراز احتراز عن المانع فإن المانع يلزم من وجوده العدم قال ولا من وجوده وجود احتراز من الاثنين السبب والمانع يلزم من وجوده وجود لا عفوا لا يلزم من وجوده وجود يعني إذا وجدت الطهارة هل يلزم وجوب صلاة بعدها الجواب لا فلا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم بخلاف المانع فإن المانع يلزم من وجوده العدم والسبب يلزم من وجوده الوجود، فهو هنا يفارقهما لا يلزم من وجوده وجود، قال ولا عدم لذاته، نفس الكلام لذاته قيد يخرج إيش مقارنة الشرط أو تعلقه بوجود سبب آخر، فيلزم الوجود أو لقيام مانع فيلزم العدم، نعم، فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع. وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم هذه أنواع الشرط يسمونه شرط السبب وشرط الحكم شرط السبب يترتب على الإخلال به الإخلال بحكمة السبب ان أخل عدمه بحكمة السبب يسمى شرط السبب وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فيسمى شرط الحكم بالمثال يتضح نقول من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع أليس كذلك؟ لما؟ قال لأنه يترتب عليه الحكمة من البيع ما هو؟ هو انتفاع المشتري بمشترى وانتقال ملك المبيع إليه ويترتب عليه مصلح وهي الانتفاع بالبيع بالمبيع هذا الانتفاع متوقف على القدر على التسليم فالإخلال بالقدرة على التسليم يترتب عليه الإخلال بالحكمة التي من أجلها شرع الحكم وهو المبيع ومشروعيته والقدرة على تسليمه قال فإن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب كقدرة على تسليم مبيع وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة مثلا في الصلاة هي شرط أيضا ما الذي يحصل حال القدرة مع الاتيان بالطهارة؟ يعني هو قادر على أن يتطهر لكنه خالف، فأخل بها وصلى بلا طهارة. قالوا هذا ليس فقط مجرد إخلال بالحكم، هذا سيفضي به إلى نقيض مقصود الحكم. يعني المقصود من الصلاة الامتثال وحصول الثواب لها فأما المخالف الذي يصلي عمدا بلا طهارة استخفافا واستهانة آثم فبدل من أن تكون الصلاة محصلة لثواب كانت مرتبة لعقاب فاستلزم عدمه هذا الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم فيسمى هذا النوع شرط الحكم أيضا هذا تقسيم شكلي عندنا شرط سبب وشرط حكمين. نعم. وهو عقلي كحياة لعلم وشرعي كطهارة لصلاة ولغوي كأنت طالق إن قمت وهذا كالسبب وعادي كغذاء الحيوان أنواع الشروط أربعة عقلي وشرعي ولغوي وعادي وهذا أيضا تقسيم منطقي فإن الشروط إما عقلية كأن تقول الحياة شرط للعلم هل يحصل العلم؟ لميت لا. الجواب لا فشرط العلم الحياة. الحياة النوع الثاني وهذا غالب إطلاق المتكلمين في استعمال مصطلح الشرط يقصدون الشروط العقلية النوع الثاني الشروط الشرعية كالطهارة للصلاة ودخول الوقت وإزالة النجاسة وسائل الشروط وكذلك شروط البيع والنكاح وما إلى ذلك ولغوي اللغوي هو هو استعمال أدوات الشرط في اللغة مثل إذا ولو وإن ونحوها ومهما وأخواتها يقول كأنت طالق إن قمت. هذا شرط اللغوي الشرط اللغوي سيأتي التنبيه عليه بعد قليل أنه في حقيقته أسباب يضعها المتكلم أو الواضع يعلق الحكم بها سيأتي التنبيه عليها لكنها في النحو ماذا تسمى أدوات؟ الشرط فهي شروط لغوية كأنت طالق إن قمت ولهذا قال هنا وهذا كالسبب يعني حكمه حكم السبب وحقيقته حقيقة السبب وسيأتي التنبيه عليها بعد قليل قال وعادي شرط عادي يعني ليس عقليا يستفاد بالعقل ولا شرعيا بالشرع ولا لغويا باللغة بل عادي يعني بالعادة قال كغذاء الحيوان يعني العادة أن الحيوان حتى يبقى حيا بد له من غذاء هل هذا شرط عقلي قالوا لا شرط عادي يعني يعرف بالعادة كشرط السلم للصعود لن يصعد إنسان إلى أعلى ويرقى إلا بسلم يصعده فهذه شروط عادية وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في أقد كشرعي واللغوي لا لحظة وما جعل وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في أقد كشر فكشرعي نعم انتهت الجملة هذه مسألة أو فائدة ما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي ما جعل قيدا في شيء لمعنى ومثل فقال كشرط في عقد شراء الداب بشرط كونها حاملا وبيع العبد بشرط العتق ما هذا هذا جعل قيد في شيء لمعنى مثل فقال كشرط في عقد قال فكشرعي يصبح في حكم الشرط شرعي ولهذا جعلت الشريعة الشروط بين المتبايعين ملزمة وأن الشرط بينهما يستوجب الالتزام به وأوجبت الشريعة على المسلمين الإفاء بشروطهم فقال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم وقوله إن حق الشروط أن توفوا بهم استحللتم به الفروج ونحو ذلك فقال فك شرعي ولهذا مثلنا فقلنا كشراء الداب بشرط كونها حاملا وبيع العبد بشرط العتق وهذا هو المراد بالنهي نهى عن بيع وشرط لما آتي أفسر الحديث الشرط هناك لماذا سأفسره؟ هو بهذا المعنى ما جعل قيدا في شيء لمعنى فحمل على ذلك المعنى فأصبح حكما شرعيا بهذه المثابة نعم واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية نعم الشرط اللغوي أغلب استعمالاته في سببية عقلية أو شرعية إذن الشرط اللغوي حقيقته سبب أما قلنا السبب يلزم من وجوده الوجود يعني مثلا لو قال لها إن دخلت الدار إن ولدت غلاما اكرمتك. أو إن ولد جارية أكرمتك إن نجحتك فأتك قال لولده إن حفظت القرآن أو لمت لك هذه الصيغة في اللغة نسميها صيغة شرط ونرتب عليها نحو أحكامه المتعلقة به لكن تأمل في حقيقة هو سبب يلزم من وجوده ومن عدمه العدم فهو حقيقة معنى السبب فسواء كان سببا عقليا أو سببا شرعيا لكن نستعمل له معنى الشرط وهو في الحقيقة في اللغة يعود إلى السبب فلما يقول لها كما قال في المثال السابق أنت طالق إن قمت هل القيام شرط في الطلاق؟ لا ليس شرطا لا شرعا ولا عقلا لكنه يرجع كما يقول القرافي في الـ في الـ في الشروط اللغوية يقول القرافي يرجع إلى كونه سببا يوضع للمعلق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فحقيقة الشروط اللغوية أسباب إما عقلية وإما شرعية مثال العقل إذا طلعت الشمس انتشر الضوء أو أضاء العالم هذا سبب عقلي استخدمت له صيغة الشرط اللغوي إذا أو إن تقول في الشرع مثل قوله تعالى وَإِن كنتم جُنُوبًا فتطهروا تقول الأسلوب أسلوب شرط. شرط طيب لكن هل هو بمعنى الشرط الشرعي كالطهارة لصحة الصلاة لا هي أسباب يعني إن وجدت الجنابة وجد الحكم فلاحظ الصيغة صيغة شرط باصطلاح اللغة لكن حقيقتها ما هي هي سبب إما عقلي وإما شرعي نعم واستعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب. لمسبب. وستعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. يستعمل أيضا الشرط لغة في الشرط الأخير كما يسمونه. أن تقول إن تأتيني أكرمك يعني ما بقي شيء حتى يتحقق وجود الإكرام سوى إتيانك مع أنك تستحق الإكرام عندي لأمور كثيرة. لفضلك علي لمكانتك عندي لحبي لك لسابق فضلك لجيرتك لقرابتك لرحم بيني وبينك أنا لما أقول إن تأتني أكرمك معناه يعني أنت إن لم تأتني لا كرامة لك عندي ولا تستحق فضلا ولا كذا لكنه يستعمل في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه قبل أن ننتقل للمانع وهي السطران الأخيران لم يذكر المصنف إطلاقات الشرط في استلاحات العلماء كما فعل في السبب والعلة، وهم يطلقون السبب أعف يطلقون الشرطة في أمور ثلاثة اصطلاحية. اقتصر المؤلف على الأول منها وهو الأشهر المذكور هنا مقابل للسبب والمانع. ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم في السبب. وقال في الشرط ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم. هذا الاصطلاح الأول للشرط. ما يقابل السبب والمانع وهو الأكثر استعمالا وانتشارا وشيوعا تقول الطهارة شرط لصحة الصلاة والملك شرط لصحة البيع وهكذا الاطلاق الثاني للشرط الشرط اللغوي وهي كل صيغة يستعمل فيها التعليق بأدوات الشرط إن وأخواتها كالطلاق والعتق المعلق بشرط والنكاح ونحو ذلك الاطلاق الثالث جعل الشيء قيدا في شيء فيسمى شرطا وهو في الحقيقة ليس شرطا بالاصطلاح المذكور كما قلت لك أبيعك السيارة بشرط مثلا أن تمهلني إلى كذا فأنا أجعل شرطا في شرط باع النبي عليه الصلاة والسلام من جابر بعيره واشترط عليه حملانه إلى المدينة فهذا شرط يوضع قيد يوضع في شيء وهذا الذي جاء فيه النهي عن بيع وشرط على تفصيل الفقهاء المذكور نعم والمانع ما يلزم من وجوده العدم لا من عدمه وجود ولا عدم لذاته. على غرار ما سبق في تعريفات السبب والشرط، فكذلك المانع ما يلزم من وجوده العدم. يلزم من وجود الحيض وجود. عدم وجود الصلاة. يلزم من وجود الدين عدم وجود عدم وجوب الزكاة. يلزم من وجود الأبوة مثلا في القتل عدم, عدم وجود القصاص. فيلزم من وجوده العدم هذا قيد يخرج. السبب لأن السبب يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم يخرج الشرط لأن الشرط يلزم من عدمه العدم قال رحمه الله لذاته نفس الكلام يخرج مقارنة المانع <تصفيق> لوجود سبب آخر يعني مثلا هذا القاتل لكونه أبا وجد المانع وهو الأبوة فلا يجب القصاص لكن قد يجب القصاص أو يجب قتله لسبب آخر وهو الردة مثلا حصل منه الردة في زمن قتله فلما جاءوا يقيمون القصاص قالوا لا لا يقام القصاص لكونه أبا فيقام الحد قتلا لسبب آخر فحتى نخرج من هذا الإشكال ونحترز في التاريخ نقول لذاته يعني وإن قتل لكن ليس لقتله ولده ولكن لسبب آخر فإذا يخرج مقارنة المانع لسبب آخر فإنه يقع لكن ليس لذاته بل لغيره نعم وهو إما لحكم كأبوة في قصاص أو لسببه كدين مع ملك نصاب المانع إما أن يكون مانعا للحكم أو مانعا للسبب هذه أنواع المانع مانع الحكم قال إما لحكم كأبوة في قصاص فالأبوة في القصاص منعت ماذا؟ منعت حكم وجوب القصاص الدين مع ملك النصاب كان مانعا منع من السبب فهو مانع للسبب السبب الذي هو الملك والذي عليه الدين لم ينعقد فيه السبب وهو الملك بخلاف الأبوة يعني في سبب عفوا في مانع يمنع عقادة السبب وإذا امتنع عقادة السبب امتنع الحكم كلاهما يسمى مانعا لكن أحدهما بعد مستوفية الأسباب والشروط جاء حائلا فمنع الحكم فنسميه مانع الحكم حكم مثل الحيض مانع ومثل القتل في الأبوة مانع وهناك مانع من السبب وهو أن يكون عقادة الحكم لم ينعقد لعدم انعقاد سببه فيسمى هذا مانع حكم ويسمى هذا مانع سبب قال رحمه الله تعالى إما لحكم كأبوة في قصاص أو لسببه صلاة الأخ بس للقبلة قال رحمه الله وهو إما لحكم كأبوة في قصاص أو لسببه كدين مع ملك نصاب يقولون في تعريف مانع الحكم إنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب يعني لأن الأبوة في القصاص تستلزم نقيض الحكم من القصاص يسميناه مانع الحكم أما في مانع السبب وصف يخل وجوده بحكمة السبب نعم ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي نصب هذه ما هي الأربعة إلا سبب شرط مانع نصب هذه الأربعة المذكورة سابقا نصبها مفيدة مقتضياتها يعني جعلها علامات يترتب عليها ما تقدم في مقتضى كل منها الخبر لهذه الجملة أنها حكم شرعي إذا هذه الأمور وجعلها تلزم كذا وكذا وكذا هذا حكم شرعي ولهذا قلنا إن الحكم الوضعي ها حكم شرعي ونصب هذه السبب والعل والشرط والمانع نصبها مفيدة مقتضياتها حكم شرعي طيب نحن قلنا قبل قليل المانع ينتفي الحكم لوجوده صح والشرط متى ينتفي الحكم لعدمه طيب لو قلت لك كل من الشرط والمانع يؤثر في انتفاء الحكم صحيح أو خطأ مرة أخرى كل من الشرط والمانع مؤثر في انتفاء الحكم صحيح أو خطأ في الجملة صحيح هما يؤثران لكن كيف يؤثر هذا وكيف يؤثر هذا ممتاز المانع مؤثر بوجوده والشرط مؤثر بانتفائه ممتاز سؤال آخر هل نقول إن عدم المانع شرط في الحكم نقول حتى تجب الصلاة يشترط كذا وكذا وكذا ويشترط انتفاء الموانع هل يصح كذا؟ فنجعله قاعدة نقول عدم المانع شرط لما؟ فإذا وجدت الموانع ما تحقق الحكم؟ هذه من اللطائف الدقائق لأن بعض الفقهاء إذا جاء ذكر شروط بعض الأشياء يعطف فيقول وانتفاء الموانع أو وانتفاء المبطلات يعني مثلا حتى تصح الصلاة يقول شرطها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة قال وانتفاء مبطلات الصلاة يعني لا يكون يتكلم ولا يضحك ولا يأكل ولا كذا ولا كذا فهل انتفاء الموانع تندرج في الشروط ويعبرون عنه فيقول في هل يصح أن تقول إن عدم المانع شرط؟ هذه يذكرها بعضهم ويدقق فيها بعض العصريين في بيان الفرق بينها وبين انتفاء المانع بجواب أدق من هذا فيصرحون بأنها لا تترتب عليها وأن الشرط وعدم المانع كلاهما معتبر وقلنا إن الشرط وعدم المانع مؤثران في ترتب الحكم بعض الفقهاء مثل الغزالي لما جاء يذكر شروط الصلاة قال ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه ماذا صنع؟ جعل عدم الموانع ضمن الشروط قال وتبعه الرافع في شرح الوجيز وفي المحرر والنووي في الروضة لكن لما جاء النووي في شرح المهذب قال الصواب أنها ليست شروطا وإن سميت بذلك فمجاز وإنما هي مبطلات وقال النووي أيضا في التحقيق غلط من عدها شروطا والفرق بين المانع أو عدم المانع وتحقق الشرط أن الشرط لابد أن يكون وصفا وجوديا وعدم المانع وصف عدمي ويظهر أثر ذلك في أن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل ألا يوجد أما الشرط بد من تحققه وهذا الفرق بينهما فنعد الطهارة شرطا وأشك فيها مع تيقن ضده لا يؤثر بخلاف عدم المانع فإنه الأصل ولهذا فإن القرافية رحمه الله يحرر ذلك ونسب كلاما عفوا وحرر كلاما نفيسا في تقرير أن عدم المانع لا يسمى شرطا للمعنى المذكور أيضا من اللطائف والفوائد في هذا ما يذكره بعض الأصوليين وقد ختمنا بالمانع تقسيم الموانع الشرعية إلى ثلاثة أقسام فمنها مانع يمنع ابتداء الحكم واستمراره مثل الرضاع يمنع عقاد الحكم ابتداء وإذا تبين الرضاع بعد عقاد النكاح فإنه يفسخه فيمنع ابتداء الحكم ويمنع استمراره. هذا مانع في الحالتين. والنوع الثاني يمنع ابتداء الحكم فقط ولا يؤثر في استمراره كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمراره والنوع الثالث مختلف فيه هل هي؟ تمنع الأمرين أم تمنع أحدهما قالوا الإحرام يمنع ابتداء الصيد فإن طرأ على الصيد إحرام فهل تجب إزالة اليد عنه خلاف وبعضهم يصحح الوجوب كالطولي القدرة على المهر يمنع ابتداء النكاح للأمة طيب فإن طرأ عليه هل يبطله يعني نكح الأمة لكونه غير قادر على المهر وبعدما تزوجها فتح الله له ووجد المال هل يمنع وجود المال استمرار النكاح فيه خلاف والصحيح أنه لا يبطله وجود الماء يمنع التيمم ابتداء طيب فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة بعدما تيمم فيه الخلاف فكل هذا ناشئ عن تردد هذه الصور بين المانع الذي يمنع الابتداء مع الاستمرار والذي يمنع الابتداء وحده فقط التنبيه أو الفائدة الأخيرة هنا أن الوجه بين السبب والشرط في ثمة توقف وجود الحكم على كليهما على السبب وعلى الشرط فإنه إذا وجد السبب وجد الحكم ولا يصح الحكم إلا بوجود شرطه فهما من جهتين مختلفتين إنما الكلام على أن بعض الأحكام تكون لها أوصاف متعددة كل واحد منها يصلح أن يكون سببا مثل أسباب الحدث الذي هو ارتفاع الطهارة وانتقاضها قد يحصل بالخروج من السبيلين قد يحصل بالنوم قد يحصل بلمس الذكر قد يحصل بأكل لحم الجزور على مذهب الحنابلة فله أسباب يعني حتى لو انفرد واحد منها يكفي أن يكون سببا وثمة أوصاف الواحد منها لا يستقل بل لابد من مجموع بقية الأوصاف مثل ما تقول في القصاص القتل العمد للمحض العدوان فقد يكون قتلا عمدا وليس عدوانا مثل القصاص وقد يكون قتلا عدوانا لكنه ليس عمدا محضا فيكون خطأا أو شبه خطأ فلابد من استيفاء الأوصاف فمجموعها يكون سببا واحدا لأنها كلها تكون أسبابا على كل حال هذه جملة من المعاني والفوائد التي ترتبط بما تقدم ذكره يبقى لنا في هذا الفصل في المجلس الشهر المقبل إن شاء الله الكلام على الصحة والفساد والرخصة والعزيمة نجعلها في تتمة هذه المقدمات إن شاء الله أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك وحبيبك رسولنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين